فإذا جاءت صامة الكبير يوم يتبكوا لإنسان ما سعى wan liivatil jai muuli mainè mamam fan wa saw aè My <laughs> out. وَأَمَّا مَنْ شَيْفَ مَطَالٍ بسم الله الرحمن الرئيس اقرأ باسم ربك, ربك الذي خلق خلقا قرق وربك الأكبر إلا إن الإنسان لا وآه السوما إن إلا ربك روحعا صدق الله العظيم